ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم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 ثم إنهم لصاروا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما كما عليون كتاب مركوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم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 وَإِذَا اَنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمٌ قَلَبُوا فَكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَئِلَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ